119. فسوف يعلمون 110. مِنْ أهلكنا إِلَّا قرية إلا ولها كتاب معلوم مَا معلوم مِنْ ما أَجَلَهَا من أمة أجلها وما يستأخرون 112. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 117. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 118. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 119. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له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 وَلَوْ فَتَحْنَا فتحنا عليهم مِنَ من السماء فظلوا فيه يعرجون 125. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون 126. ولقد جعلنا في السماء بروجا 112. وحفظناها من كل شيطان رجيم 113. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 114. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 115. وأنبتنا فيها من كل شيء موزور 117. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 118. وإن من شيء إلا عندنا خزائمه 119. وما ننزله إلا بقدر معلوم 110. وأرسلنا الرياح لواقح فأن 119. وننزلنا من السماء ماء فأسقينا كبوه وما أنتم له بخازنين 110. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 111. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 114. وإن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 115. إلا عبادك منهم المخلصين 116. قال هذا صراط علي مستقيم 117. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 118. من اتبعك من الغاوين 119. وإن لَمَّا مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ 111. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين 112. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 113. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 114. 111. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 112. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 113. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 119. خطبكم أيها المرسلون 110. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 112. إلا امرأته قدرنا إنها الغابرين 114. فلما جاء آل لوطن المرسلون 115. قال إنكم قوم منكرون 116. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 117. فَاشْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْدَبَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ ذَلِكَ الْأُولَاءِ قَطُوعٌ 119. وجاء أهل المدينة قَالَ 110. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 111. واتقوا الله ولا تخزون 112. قالوا أولم ننهك علي 111. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 112. فأخذتهم الصيحة الشيقين 113. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجير 114. في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّ هَٰذَا لَسَبِيلٌ مُّقِيمٌ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَاتَّقُوا مِنَّا وَإِنَّهُ مَا لَبِإِيمَانٍ مُّبِينٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينختون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم 117. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا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 111. الذين جعلوا القرآن عظيم 112. فوربك لنسألنهم أجمعين 113. عما كانوا يعملون 114. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 119. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 110. ولقد نعلم أنك بِمَا صدرك بما يقولون 111. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 112. وعبد ربك حتى يأتيك